لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء فنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم من